تصدقوا لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلك عهدي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فما تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ أَفَغَيْرَ الله يبغون وَلَهُ la khi da wa thìวัน ông với baogkh hhong